بسم الله الرحمن الرحيم الصرف لا نزال فيه في مسائل الابدال واخر مساله اخذناها هي ابدال الهمزة الواو والياء في باب اسم الفاعل فما شرط هذه المسألة أن تقع الواو الياء عينا اسم فاعل بشرط أن تكون معلة في فعله فإذا كانت صحت في فعله تصح في اسم الفاعل قال المسألة الثالثة أن تقع الواو أو الياء وتشاركهما في ذلك الألف بعد ألف مفاعل وقد كانت إحداها مدة زائده في الواحد وقد كانت إحداها مدة زائدة في الواحد أي في المفرد في الواحد أي في المفرد امثله المفردات عجوز وصحيفة وقلادة إذا تأملتها لاحظت أن الواو في الأول والياء في الثاني والألف في الثالث زوائد لأن أصولها عجز صحافة قلادة العين والجيم والزاي والصاد والحاء والفاء والقاف واللام والدال. وهذه الزوائد حروف مد. ما معنى حروف ما معنى حروف مد؟ أي قبلها حركة تجانسها بين قوسين. أي قبلها حركة تجانسها. فعند جمع المفردات المذكورة على مفاعل يقع ألف مفاعل متوسطا أحرف المفرد فيسبق, بح... فيسبق بحرفين مفتوحين ويلي الألف حرفان أولهما مكسور فتقول عجا وز وصحيف وقلا فتجد أن الألف والواو والياء أن الواو والياء والألف وقعت بعد ألف مفاعل يقلب حرف العلة حينئذ همزة فيقال عجائز وصحائف وقلائد بخلاف قساور جمع قسورة لعدم المد في المفرد ومعايش جمع معيشة ومشايخ جمع مشيخة لأن المدة بين القوسين الياء غير زائدة فأصول معيشة العين والياء والشين وأصول مشيخة الشين والياء والخاء تنبيه قلائد لا يمكن النطق بأصله المفروض قال بعدها ألف بعدها دال لالتقاء الساكنين على غير حده على غير حده أي على غير شرطه المعتبر راجع لذلك درس التقاء الساكنين انتبهوا الكلام في قلائد في قلائد عجائز وصحائف في قلائد عجائز وصحائف مفرد قلائد ماذا قلادة ومفرد عجائز أجوز ومفرد صحائف صحيفة كلها كلها جمعت على على صيغه منتهى الجموع مفاعل صيغه منتهى الجموع خمسة أحرف الوسط ألف ساكنة بطبيعة الحال أن كل ألف ساكنة قبلها حرفان وبعدها حرفان صيغة مفاعل مفاعل الالف الساكنة في صيغة مفاعل قبلها حرفان مفتوحان في الغالب وقد يضم الأول مثل سكارى وإلا الأصل أنها مفتوح مفتوحة مساجد قلائد عجائز صحائف الحرف الأول أما الثاني فهو مفتوح لأنها بعده ألف وبعد ألف التكسير الحرف الذي يلي ألف التكسير مكسور إما حقيقة أو تقديرا حقيقة كالأمثلة التي تسمى تراها قلائد عجائز صحائف مساجد وتقديرا كقولك دواب الأرض دواب الأرض هوام هوام رأسك فالمشدد هذا بحرفين أصرها دوابب وهواء م لما حصل الادغام سكن الاول للادغام في ماذا في الثاني فقيل دواب وترسم بباء واحدة عليها شدة فاذا الحرف الأول في دواب الحرف الأول الباء الأولى مكسورة الباء الأولى مكسورة وهوام الميم الأولى مكسورة في التقدير واضح؟ إذن صيغة مفاعل ألف تكسيرها يسبق بماذا بحرفين ويتبع بحرفين الأول من الحرفين مكسور بعد ألف التكسير والحرفان السابقان لألف التكسير مفتوحان أما الثاني الذي يليه الف فهو مفتوحا أبدا وأما الحرف الأول من صغة مفاعل فهو مفتوح في الأكثر هذه مقدمات إلى الآن واضح؟ طيب قلادة قلائل عجوز عجائز صحيفة صحائف نأخذ هذه ذات الأحرف الاربعه قبل هذا كم قلنا صيغة منتهى الجموع؟ كم أحرفها؟ خمسة من ضمن هذه الخمسة ماذا؟ من ضمن هذه الخمسة ألف ألف التكسير من ضمن هذه الخمسة ألف التكسير طيب هذا الألف هل هو موجود في المفرد أم ليس موجودا في المفرد ليس موجودا هو ألف التكسير جاء به ليدل على الجمع المكسر إذن كم حروف المفرد التي نحتاجها في صيغة مفاعل كم حرف نحتاجه؟ كم الخانات الفاضية الآن؟ شرطات الفاضية؟ أربعة كم سنحتاج؟ أربعة مفاعل أحرفه خمسة كيف نقول نحتاج أربعة؟ لأنه في التكسير ثابت لا دخل له في المفرد إذن بقي نريد من كل مفرد أربعة أحرف عجوز نبدأ بعجوز هذا ألف التكسير أين الأربعة الأحرف العين والجيم قبل الألف والواو والزاي بعد الألف كيف صارت عجا وز طيب عجاوز القاعده تقول اذا وقعت الواو بعد الف تكسير وكانت في الواحد يعني في المفرد مده معنى مده حرف علا قبله حركه تجانسه فان مده زائده ما معنى زائدة أي ليست من أصول الكلمة ما هي أصول عجوز عجوز هذه ما, ما أصوله العين والجيم والزاي ليس فيها ال... الواو إذا هذه المدة زائدة مدة زائدة أو خليها هنا هذه الواو مدة زائدة ما معنى مده قبلها حركة تجانسها ما معنى زائدة ليست من أصول الكلمة إذن وقعت الواو بعد ألف التكسير وهي في المفرد مدة زائدة فتقلب هذه الواو همزة فماذا تقول عجا ناتي نأتي للثانية صحيفة أصولها ماذا ما أصولها صاد والحاء والفاء هذه الياء مده ام ليست مده مده زائده ام اصل زائده من تريد ابني طيب مده مده زائده طيب لما ناتي الى ادخال صحيفة في التكسير ماذا نقول حرفان قبل الالف ما هي الحروف التي قبل الالف الصاد هذه الان صحيفة صاد وحاء ويا وفاء وتاء مربوطه هذا المفرد حرفان قبل الالف الصاد وليش الصد وماذا والحاء وحرفان بعد الالف الياء والفاء والتاء المربوطه تسقط ليس لها مكان كيف صارت صحا يف تقول القاعده الياء بعد ألف مفاعل اذا كانت مده زائدة في المفرد تقلب همزة، فتقول ماذا صحائف كذلك قلادة، كذلك قلاده وصولها القاف واللام، القاف واللام والدال، وهي الآن قلادة قاف ولام والف ودال وتام ربوطة. نأتي بها في مفاعل قاف ولام قبل الالف وبعد الالف ماذا أخذنا القاف واللام ماذا بقي ألف ودال بعد ألف التكسير ألف المفرد وبعده دال هل تستطيع أن تنطق به هكذا؟ وعندك الفان واحدا واحدا بعد الاخر لا ما تستطيع انما تكتب فقط هكذا للتخيل والتصور اما من حيث النطق فلا تستطيع النطق بها طيب ثم هذه قلاء وهذه الالف التي في المفرد تقلب همزه أو قلا إد قلا إد عجاه إز صحا إف هذه لابد أن تكسر لكن الألف ساكنه لا تقبل الكسر فلما كان لابد من كسرها كان لابد من قلبها حرفا آخر حرفا قويا يقبل الحركة فقلبها همزة قلائد إذن أين الألف التي كانت في قلادة هي الهمزة في قلائد أين الواو التي كانت في عجوز هي الهمزة في عجائز أين الياء التي كانت في صحيفة هي الهمزه في ماذا في صحائف طيب إذن هذا الدرس الشرط أن تكون ان يكون ان تكون الواو او الياء او الالف مده مده قسوره قسوره ورى فرت من قسوره قيل فيها الاسد وقيل فيها غير ذلك قسوره ها هل الواو اذا جئنا الى ألف التكسير قسوره القاف والسين والواو والراء والتاء المربوطه هذه ألف التكسير قبلها حرفان القاف والسين وبعدها حرفان الواو والراء ماذا نقول قسا ور أصولها قاف سين راء من القصر إذا الواو زائدة الواو ماذا زائده. هل نقلبها همزة؟ هل نقلبها همزة؟ لا لماذا؟ لأنها في المفرد ليست مدة في المفرد ليست مده قص وتحرك في المفرد بخلاف عجوز صحيفة قلادة مدة أما هذه قص وره ليست مده فتبقى واوا واضح طيب معيشه هذا مفرد عي... معيشة صحيفة صحيفه مده ام ليست مده مده ما في اشكال طيب إذا جئنا إلى ألف التكسير معيشة الميم والعين والياء والشين والتاء المربوطة هذه حروفها مفرقة قبل ألف التكسير اثنان وبعد ألف التكسير اثنان ميم وعين قبل الألف ويا وش بعد الألف ستصير ماذا مع يش مع يش طيب ما أصول معيشة معيشة من ماذا من العيش أصولها العين والياء وماذا والشين هذه الياء الياء هذه التي وقعت بعد ألف التكسير هل هي مدة نعم مدة هل هي مدة زائدة أو هي عين الكلمة من العيش عين الكلمة مدة غير زائدة لأنها عين الكلمة فإذا كانت مدة أصلية غير زائدة فلا تقلب همزه فتقول معايش معايش ولهذا يسأل كثير من الناس يقولون كيف نقول هل نقول مشائخ أو مشايخ مشائخ بالهمز أو مشايخ بالياء بدون همز نأتي إلى هذا شيخ يجمع على جموع شيوخ وإلى اخره من من هذه الجموع ان يقال فيه في جمعه مشيخه ما أو او نقول مشيخه لك مشيخه اكثر مشيخه مشيخه ما هي اصولها او ما هي حروفها مفردة ميم شين ويا وخاء وتاء مربوطة سنضرب بألف التكسير بين هذه الأربعة الأحرف هذا الف التكسير قبله ميم وشين وبعده يا وخاء ماذا سنقول مشاه يخ هل نقلب هذه الياء همزه ما هي اصول مشيخه هذه ما هي اصولها شين والياء والخاء اذا الياء زائده ام اصل اصل فاذا كانت اصلا تقلبها همزه ام تبقيها ياء تبقيها ياء قص وره قساور لأنها ليست مدة. معيشة معايش لانها ولو كانت مدة لكنها أصلية. مشيخة مشايخ ولو قلنا مشايخ جمع مشيخة جمع مشيخة فلا لم يتوفر الشرطان ليست مدة مشيخة. ليست مدة ولا زائده وإذا قلنا جمع مشيخة توفر شرط وهو المد لكنها ليست زائده واضح الذي يسمع من ذلك يصار فيه إلى السماع يصار فيه إلى السماع بعضها سمع فيها وجهان إذا سمع في معيشة معايش ومعائش هذا يصار فيه للسماع يقتصر فيه على السماع والأصل معايش من قياس ومصايب سمع فيها وجهان الأصل أن تقول ماذا؟ أن الأصل أن تقول مصايب صح لا مصيبة مصايب مصيبة يب وإن كانت لي أصلها الواو مصيبه مصايب لكن سمع فيها الهمز فما خرج عن هذا سمع فيه همز ولم يتوفر الشروط فيحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس عليه واضح إذن نقرأ الان بسرعة انتبهوا قال المسألة الثالثة صفحة ثلاثين وثلاثين المسألة الثالثة أن تقع الواو أو الياء وتشاركهما في ذلك الألف بعد ألف مفاعل وقد كانت إحداها مدة زائدة في الواحد ما معنى في الواحد؟ في المفرد امثله المفردات عجوز وصحيفة وقلادة إذا تأملتها لاحظت أن الواو في الأول والياء في الثاني والالف في الثالث زوائد لأن أصولها عجزة صحفة قالد وهذه الزوائد حروف مد أي قبلها حركة تجانسها فعند جمع المفردات المذكورة على مفاعل يقع ألف مفاعل متوسطا أحرف المفرد في يسبق بحرفين مفتوحين ويا للالف حرفان أولهما مكسور فتقول عجاوز قلاء صحايف قلا كيف ننطقها هذه كيف ننطقها قلا ما تنطق لذلك نبه فيما بعد انها لا تنطق قال فتجد ان الواو والياء والالف وقعت بعد الف مفاعل فيقلب حرف العلة حينئذ همزة فيقال عجائز وصحائف وقلائد بخلاف قساور جمع قسورة لماذا لماذا ما قلبت الواو همزة في والمفرد قسورة قس والواو زائدة لانها ليست مدة لعدم المد في المفرد ومعايش جمع معيشة ومشايخ جمع مشيخة لأن المدة التي هي الياء غير زائدة فأوصول معيشة العين والياء والشين وأوصول مشيخة الشين والياء والخاء تنبيه قلائد لا يمكن نطق بأصله المفروض قلاء هذا الذي ترونه لالتقاء الساكنين على غير حده راجع لذلك درس التقاء الساكنين ما معنى التقاء الساكنين على غير حده يعني على غير شرطه متى يجوز أن يلتقي الساكنان إذا توفر الشرط ما هو الشرط أن يكون ان يسبق الساكنان بمده وان يكون الساكن مضغما في مثله مثل الضالين كذلك اتحاجوني قبله مده والساكن الاول مضغما في مثله هذا يقولون فيه التقاء الساكنين على حده على, حده على شرطه الذي سيأتي في درس التقاء الساكنين. اكتفي بهذا. سبحانك الله.